ونمارق مصفوَثة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَنظرون إلَى الإبل كَيفَ خلقت أَفَلَا يَنظرون إلَى الإبل كَيفَ خلقت وإلى السماة كَيفَ رفعت وإلى الجبال كَيفَ نصبت وإلى الأرض كَيفَ سطحت فذكِّر إنَّمَا لَسْنَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْنَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم.